وجعل بين البحرين حاجزا ايلوهم مع الله ايلوهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون فمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض ايلوهم مع الله اِلهٌ مَعَ اللهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ اللِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أِلهٌ مَعَ اللهِ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ